الحسن من توج الموعود بيان نكبه المذهب ليش وعارض للمهدي طب حسين وخيام الخضر لهب الحسن من صاح يا عبا صاح المهدي يا زين الحسن من صاح يا عباس صاح المهدي زينب ها شظعن الحره على عيونها شظعن الحره عيون شظعن الحره عيون شظعن ال ال مرتضى عبد الهادي عمي بيك الدنيا تطلع يا الفحل وتتنخب علي وما جابتك لسه الدنيا معسر بيكم بيتنسا عتطلقوب جايتك نخواه تطلقوب جايتك نخواه تطلقوب جايتك نخواه تطلقوب جايتك اعيد الشاعر محمد العاقوب الرميتي عمي بك الدنيا تطلق يا الفحل او تش تنخب علي وما جابتك لسه الدنيا معسرة بكم باقت تنشات تطلق وبجايتك لا واحد تطلق وبجايتك لقضاء الحوائج اسمعني ايش راح اقول لقضاء الحوائج عنده حاجه بهذا المجلس رايدي حوس العباس وقت انفتح ميادانه قام رايد توسيع فيد فوق عدوان وزياله بعطره الهه وصاحت قاعد مولانا وزينب اضربت الها او صاحت اعد مولانا يفني الطفل وعادلها سيفن الطغى عادل الموسن احناك احنا سيطره التفديش على المعبر في يوم الحساب هناك سيطرت التفتيش منصوبه على المعبر عيب بلا جواز تروح ويكشفون المزور عم يا حنيا للجواز اللي بختم المرتضى يا حنيا للجواز بختم المرتضى عايز راحم يا للحيدر ما ضيل لهنيال الحيدق اقعد اقعد الى الشاعر الى الشاعر عزيز الفيصل يا عمي اهلاك سيطرت تفتيش منصوبه على المعبر وعيب البلاد جواز تروح وينك يشفون يا هنيا للجواز بيه ختم المرتضى ختم المرتضى ختم المرتضى يا هنيا للحيدر ما ضي له هنيا للحيدر الحيدر ما ضي الحيدر ما <مضيح> بعالم الارحام وعرفنا مودتكم هذا الولاء النابع وعرفنا ورضعنا من حليبنا شرف يعني خدامتكم سلم ويلي سالمكم حرب ضد الوقف ضدكم سلم ويلي سالمكم حرب ضد الوقف ضدكم ها بس الكرار يقول انا بس الكرار جاحدين جاني العذول انفايس وانتفايس حتم باليوم المهول رغمني ديفيز حتى بيوم المهول ابو رحمه الله يا وحب النبي احب علي واولاده والزهره البتول اللي تلفاز بحب الاصحاب الكهف شلون ما فوزنا بحب ال رسول اللهم صل بك الان ختام هذا المجلس المبارك اعدم الله واياكم لهذه الذكريات ما شاء الله طوال هذه الشهران وهذه المناسبات وهذا المجلس الآن زبدة المجلس قيام قيام قيام نقف احتراما لاسم المولى صاحب الزمان نقف أمام القبلة وياكم كل العالم وين ما ينسمع صوتي عبر الحسينية عبر أي محطه فضائية الكل الليله نندب الامام المهدي المنتظر نقرا دعاء الفرج اريد تقرا باعلى الاصوات بسم الله الرحمن الرحيم يجيب المضطر اذا دعاه قبلها قبلها قبلها الكل توجه إلى الامام الى الإمام. اللهم كل وليك الحجه ابن بعد بعد صلواتك الان بحرقه قلب اللي عنده حاجه في كل العالم لا تنزل ايدك تناديه وان شاء الله يسمعك يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان ادركنا ادركنا اهدر اخنا الغاوس سبح العجل سبح بمقام صاحب العصر والزمان عجل فرجه سهيل مخرجه إلهي من كان في مجلسنا هذا طالب حاج مرض المجلس المنظورين إلهي بحرمه مولانا صاحب الزمان إلهي بدم الحسين شافي كل مريض اغفر لنا ذنوبنا اغفر حوائجنا الهي لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد ابدا الهي اجعل لنا هذه الاعمال ذخرا وذخيرة لنا في ملفنا من ضمن خدمة الحسين يا الله ت رحم على امواتنا ت رحم على امواتنا علي الله بسم الله ضيف الاموات من مضى من اهل هذا الجامع من المؤسسين الحاضرين السامعين امواتكم جميعا يا شيعة امير المؤمنين خدمة الحسين على الخصوص من ليس لهم وارث يرثهم نهدي للجميع مباركه الفاتحه متوجهه بالصلوات على محمد وال محمد ثلاث باعلى وأعلى وأعلى اصواتكم war oh.